إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَكُمْ تَسْطَعُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَمْبُرُ كَمَا فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 صُمَّتْ آيَاتُنَا وَبَصَرُهُمْ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا تَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ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 قالت إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً كَمَا لَكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَتُهُمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ أَلَمْ نَجَأْ قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفيتهم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال كتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طربك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكبر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثود أخاهم صَالِحًا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة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 أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ, به حَذَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا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 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ خَالِدُونَ فِيمَا يَشَاءُونَ فَمَنْ أَصْدَقُ قَوْلًا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّى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 سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون